الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِرُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ إِنَّ بَتُشَ رَبِّكَ لَشَدِيدُ إِنَّهُ هُوَ يُبِدِئُ وَيُعِيدُ